لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكن قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكن بالوعيد. ما يبدل القول لدي. القول ندي وما أنا بظلام لا يبدن القول ندي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم ما هل امتلقت وتقول يوم نقول ان مَهْلَئْتَ لَحْتَ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِينٍ يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ مَهْلَئْتَ لَحْتَ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْ مِن مزيد ألفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب وجان بقلب نيم ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد